المبادئ العشر ومعروف أن أي فن لا بد فيه من ماذا من مبادئه العشر ثم تكلمنا أن هذا النوع من العلم ينقسم إلى قسمين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية وتكلمنا على مبادئ كل نوع مبادئ كل نوع واضح؟ واليوم إن شاء الله قبل أن نبدأ في المتن الذي يقول فيه راوي نخبة الفكر قال الشيخ, الشيخ الإمام العلامة الرحالة الرح الرح الرح أو الرحلة هما نسختان الرحلة فريد الضاري ووحيد العصري شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ونقف مع فقرات المتن. قبل ذلك لا بد من الوقفة حول كلمة حول نخبة الفكر. نخبة الفكر هذا الكتاب من أنفع كتب المصطلح ومن أجودها وأمتعها وأحسنها وأنفعها بين أهلي العلم بالحديث. هذا المتن متن نخبة الفكر. يعتبر من أجمل من لخص كتب المصطلح على اختلاف مشاربي وافكار أصحابها فهو رغم اختصاره حوى غررا وقواعد وفرائد وشرائد نفيسة وفنونا متنوعة في علم المصطلح فمتن نخبة الفكر جاء مشتملا كما يقولوا الألوسي جاء مشتملا على مباحثه هي لباب آراء المحدثين لب آراء المحدثين من المتقدمين والمتأخرين ليس له نظير في بابه ولا مماثل له ولا مشابه لا نظير له من حيث التلخيص ومن حيث الاختصار ولا مثيل له من حيث احتوائه وجمعه وضمه لكثير من أنواع علم المصطلح على وجازة ووجازة لفظ تتحير فيه الألباب وعلى حسن سبك يقضى منه العجب العجاب وعلى حسن سبك يقضى منه ماذا؟ العجب العجاب ويعد هذا المختصر الموسوم بنخبة الفكر في علم مصطلح أهل الاثر يعتبر من أفضل المختصرات المختصرات الجامعة في علم الحديث أو في علم مصطلح الحديث لهذا السبب أولى له العلماء عناية فائقة وكبيرة واتجهت إليه أنظارهم وعولوا في المصطلح عليه لاختصاره وتنسيقه وتمحيصه وتحقيقه واحتوائه لزيادة جملة هامة من أنواع ماذا من انواع علم مصطلح الحديث خلت عنها مقدمة الحافظ ابن الصلاح ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر فمن ثم صارت نخبة الفكر وشرحها نزات النظر محل الدرس والنظر من من من علماء الأثر فكثر شرحها ومختصروها ومحشوها وناظموها كثرة بالرة كادت تبلغ ما بلغته مقدمة من الصلاح أو أكثر أو أكثر فلذلك سترون إن شاء الله ان هذا المتن لا يكاد يحصر كثرة كثرة من شرحه ولا كثرة من نظمه ولا كثرة من اختصره ولا كثرة من لخصه وحققه وعلق عليه تعليقات سريعة نافعة ومفيدة من أهل العلم بالحديث سواء كانوا في القديم أو في الحديث لذا رجونا أن يكون هذا الشرح متوسطا خفيفا نحاول أن نحل فيه معكم الفاظ المتن فقط ونحاول أن نوضح معانيه بأسلوب سهل واضح ميسور بين نحاول أن نجعله ليس أن يكون ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل بل عوان بين ذلك لأن القصد من هذا الشرح ما هو القصد منه؟ القصد منه يعني عندما نحاول أن نحل الألفاظ فقط القصد منهم تيسير وتقريب علم مصطلح الحديث وتسهيل بعض ماذا بعض أنواعه وفنونه لأن علم المصطلح مندرج تحت ماذا تحت علم الحديث وعلم الحديث عنوان عام عنوان عام يندرج تحته علم المصطلح فنحن نحاول أن نسهل ونقرب ونيسر علم المصطلح بطريقه اوضح لماذا للطالب في هذا المبتدئ في هذا الفن وكلنا ذلك الرجل ولا سيما وانتم تعلمون أن كثير من العلماء يعني الفوا مؤلفات وندموا على اخراجها وندموا على إخراجها كما أن بعضهم ألف مؤلفات وارتضاها الحافظ ابن حجر وهو من هو عالم علم هذا العلم ارتضى هذا المتر ارتضى هذا المتر رضي عنه ذكر عنه تلميذه الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر كتاب الجواهر والدرر في ترجمه الشيخ الإسلام بن حجر وهذا كتاب قيم يقول بأن سمع شيخه يقول عن الحافظ بن حجر لم يكن راضيا عن بعض مؤلفاته سوى وهذه من المؤلفات التي رضي عنها سوى فتح الباري طبعا فتح الباري شرح صحه البخاري وقد سبقوا إلى هذا الى هذه التسميه قلنا من ابن رجب الحنبلي وهذه الساري هذه مقدمه لماذا مقدمه لفتح الباري مقدمة لفتح الباري ذكر فيها منهجه في الفتح ذكر فيها منهجه وتسمى مقدمه هذه الساري الى ماذا مقدمة فتح الباري مقدمة فتح الباري ومنها ايضا كتابه مما من الكتب التي ارتضاها ورضي عنها تبصير المنتبه بتحرير المشتبه المشتبه هذا للحاف الذهبي ولكنه ماذا فعل كانه لخصه واستدرك عليه وسماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه وايضا التهذيب تهذيب التهذيب لان هناك التهذيب وهناك تهذيب التهذيب وهناك هناك تهذيب الكمال هناك كتاب الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب وتذهيب التهذيب فالحافظ ابن حجر عنده ماذا تهذيب التهذيب والتهذيب ليس بالضروري كيزمع في هذه المساله في مسألة الاختصار وفي مساله الترخيص وفي مساله التهذيب يظن البعض على أن التهذيب أو التلخيص يظن على, أن التهذيب أو التلخيص يظن على أن التهذيب أو التلخيص أو الاختصار ماذا يظن؟ يظن على أنه يكون أقل من الأصل وهذا غير صحيح قد يكون في التهذيب ما ليس في الأصل وقد يكون في التلخيص ما ليس في الأصل لذلك التهذيب المهذب ولذلك قالوا الواحد إذا كتب مؤلفا مستقلا من حر كلامه لربما يبدع لكنه عندما يكون يلخص هذا يكون أصعب شيء أصعب شيء فالتلخيص يحاول أن يأتي بماذا؟ بمضمون الكتاب وزيادة بمضمون الكتاب ويحاول أيضا أن يحرف ماذا؟ أن يحرف ما لا فائدة فيه ويحاول أن يطعم كتابه بفوائد أجنبية عن الكتاب فالحافظ الحجر فعل هذا في تهذيب التهذيب وفعل هذا ايضا في تبصير المنتبه وفعل هذا في كتبه الملخصه وكذلك لسان الميزان من الكتب التي ارتضاها لسان الميزان اذن اذكروا للكتب التي رضي عنها فتح الباري ومقدمه فتح الباري هذه الساري وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه وتهذيب التهذيب ولسان الميزان ونخبة الفكر اذن معناه يكفي أن هذا الكتاب أو هذا المثل المختصر من الكتب التي رضيها الحافظ محجر ورتبها، بل هو مرة صرح قال لست راضيا عن شيء من تصانيفي لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأن عملت ابتداء او في ابتداء الأمر، عملت في ابتداء الأمر، في يعني في أول الطلب، ولم يتهيئ لي من يحررها معي، ولم يتهيئ لي. من يحررها معي لأن سوى بعض الكتب هي الله من يحررها معه وهو ماذا شرح البخاري ومقدمة الفتح والهدي والمشتبه والتهذيب والتهذيب وماذا آخر ولسان الميزان والنخبة ولسان الميزان والنخبة إذن هذه هي الكتب التي ارتضاها الحافظ ا حجر رحمه الله تعالى ولذلك اثنى على أثنى على على بعض الكتب ومن الكتب التي اثنى عليها نخبة الفكر اثنى على هذا الكتاب نخبة الفكر وذكر بعضهم انه اثنى على التعليق تغليق التعليق مع انهم قالوا هذا فيه اخطاء كثيرة هذا الكتاب قالوا فيه أخطاء كثيرة لكن بعض ذكر على انه اثنى عليه متن نخبه الفكر اللي هو الكتاب الذي ارتضاه البخاري ورضي عنه هذا المتن على صغر حجمه وأنتم ترون مجموع في ورقات ربما ها تعد على رؤوس الأصابع الواحد ورقات يعني في المتن وشرحه هو نزهة النظر سيأتي الكلام يعني وضعه هل هكذا وضعه فقط أم كان هناك سؤال فوضعه نزولا عند رغبتي الطالب كما أنه وضع الشرح على المتن نزولا عند رغبتي بعض طلبته فهذا الكتاب رغم صغر حجمه كما يقول عمر رضي الله عنه في عبد الله بن مسعود كنيف مليئا علما كنيف مليئا علما جمع الشرف من اطرافه في مصطلح الحديث ولذلك يقول شرف العلوم يتفاوت بماذا بشرف مدلولها شرف العلوم يتفاوت يتفاوض بشرف مدلولها وقدر العلوم يعظم بماذا؟ بعظم من حصولها ولا خلاف عند ذوي البصائر أن أجلها العلوم أجلها ما كانت الفائدة فيه أعم وما كان النفع به أتم وما كانت السعادة باقتنائه أدوم فإذا كان العلم فائدة تعم ولذلك يقولون كلما كان الخير أعمى كان أفضل عند الله وكلما كان العلم أعمى كان أفضل عند العالم وعند الله وعند الله لأنه لا يطلب العلم لنفسه فقط يكون أعم لنفسه ولغيره يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره كذلك علم الحديث يكون نفعه أتم وتكون سعادة باقتنائه أدوى والإنسان يكون بتحصيله الزم وهذا هو علم الشريعه هذا هو علم الشريعه لان علم الشريعه طريقه ماذا طريق طريقه إلى طريق سعداء الى دار البقاء لان العلم العلم هو وسيله ليوصلك الى ماذا ليوصلك اما الى الجنه واما والعياذ بالله الى النار ولذلك كانت الامامه امامه كما سياتنا ان شاء الله امامه الى الضلال وامامه الى ماذا الى الهدى إمام الهدى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فجعلهم أئمة لكنهم يدعون إلى النار وجعل هؤلاء أئمة يهدون بأمرنا يعني يوصلون الناس إلى طريق الخير بماذا؟ بأمر الله عز وجل فلذلك من سلكه اهتدى ومن استمسك به ما خاب أبدا, ما خاب أبدا ولذلك من من العلوم التي توصل الإنسان إلى الله عز وجل هو علوم الحديث وعلوم الحديث من فروض الكفاية علم الحديث من فروض الكفاية يعني إذا علمه عالم في بلدنا يعني نقول كما يقول في فروض الكفاية فروض الكفاية إذا قام بها البعض لا نقول سقط الإثم على الباقين هذا خطأ والإمام الشافعي وكذلك الشنقيطي رد هذا التعريف المشهور على الألسنة بل علمه, علمه, إيش؟ علمه الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم على المكلفين او على المطيقين لأن الباقي جنس يبقى هناك أطفال يبقى هناك, يبقى هناك يعني هؤلاء ليسوا داخلين فلذلك يقال إذا قام به البعض سقط الإثم على المطيقين أو على المكلفين أو على المكلفين هؤلاء يسقط على الإلم فإذا وجدنا من يعلم علم الحديث ومن يرجع إليه فهذا يكفي. هذا يكفي لأنه يعلم ماذا الأحاديث أو معرفة الحديث القسم الثاني من الأقسام التشريع وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم زد على هذا أن معرفته بهذا العلم معرفة يعني تشرفه لأنها كما قالوا معرفتها أمر شريف وشأن جليل لا يحيط به إلا من هذب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهي قالوا ليس كل من طلب علم الحديث يعني يحصله لابد أن يزيح ويزيل من ماذا؟ عن قلبه ولسانه ما يغضب الله عز وجل لذلك كان له أصول وله أحكام وله قواعد وله أوضاع وله اصطلاحات هذه تتعلق بعلم الحديث فذكر العلماء وذكر المحدثون وذكر الفقهاء ما يحتاج إليه المحدث وما يحتاج إليه ماذا الاصولي وما يحتاج إليه الفقيه فسترون أن متن المصطلح فيه أشياء لا علاقة لها بعلم الحديث فيه أشياء لا علاقة لها بعلم الحديث كما سياتينا ان شاء الله اول بعد المقدمة نبدأ بتقسيم الحديث من حيث الوصول إلينا ومن حيث العمل به يعني إلى متواتر وإلى أحد مع أن هذا التقسيم لا دخل له في علم المصطلح إنما دخله في دخله في في علم أصلفق في علم أصلفق ولذلك طالب العلم يحتاج إلى أن يقدم علوم أخرى بين يدي هذا العلم لا بد أن يعرف اللغة ولا بد ان يعرف ما يتعلق بعلوم الاله ليعرف هذا العلم ليعرف هذا العلم لان هذا العلم هو يسمى من علوم الاله مصطلح الحديث هو من علوم الاله فاذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى أن يعرف علم الرجال وعلم اساميهم وعلم انسابهم وعلم اعمارهم وعلم وقت وفاتهم ويحتاج ان يعرف العلم بصفات الرواة ويحتاج ان يعرف العلم بشرائط الرواة التي يجوز فيها قبول روايتهم ويحتاج, ويحتاج وهذه كلها تطرق إليها الحافظ بن حجر في آخر المتن في آخر المتن فمن أتقنها كما يقول ابن الأثير فمن أتقنها أتدار هذا العلم من بابها فمن أتقنها اتى دار هذا العلم من بابها يعني العلوم ينبغي أن, تأتي أن يأتيها الطالب من بابها وبابها معروف من أتقن أي علم اتى دار هذا العلم من بابها هكذا يقول ابن الأثير وأحاط بها من جميع جهاتها وبقدر ما يعني يقوى عليه وبقدر يعني تنزل ينزل تنزل عن الغاية ماذا درجته بقدر ما يفوته بقدر ما يفوته من العلم تنزل ايش اذا فاتك منها درجته. فاتك منها مثل نوع من انواع تنزل عن الغايه درجته تنزل عن الغايه وتنحط عن النهايتي رطبته ولذلك قالوا كان بعض العلوم يتقنها البعض وكان يذاكر في كذا وكذا علم في كذا وكذا علم فاذا علم الحديث كما قال ابن الاثير في مقدمة الجامع وكما ذكروا في المقدمة يعني علم ذكر لا يطلبه إلا ذكور الإنس الذكور فلذلك إن شاء الله هذه مقدمة سريعة وأحب أن نتكلم الآن على متن النخبة قبل أن نتكلم على متن النخبة هناك أسئلة لا بد منها أنتم تعلمون أنك عندما تسأل ماذا تدرس فتقول بأنك تدرس نخبة الفكر نخبة الفكر ارحمك الله نخبة الفكر متى ألف الحافظ بن حجر؟ متى ألف الحافظ بن حجر هذا المتن؟ وأين الفه. متى ألف الحافظ بن حجر هذا المتن؟ وأين ألفه؟ هذا سؤال فإذا سئلت متى ألفه وأين الفه لان العلماء عندهم مع كل كتاب ولا سيما العظام عندهم حكاية وقصه مع كل كتاب الحافظ بن حجر اختلف العلماء اين الف هذا المتن ومتى الفه الشيخ ابراهيم بن محمد نور سيف له دراسه عملها على نخبه الفكر وهذه دراسه لعلكم تطلعون عليها وكتاب قيم دراسه خاص في ماذا في على نخبة الفكر على نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر يعني يقول على أنه ألفه وهو مقيم في بلده بمصر ألفه ماذا قال؟ ألفه وهو مقيم في بلده بمصر طبعا لأنه استوطن مصر وكان بلده مع أن أصله ليس من مصر إذن هذا قال بأنه ألفه وهو مقيم في بلده بمصر متى؟ قال سنة ثمانية واثنى عشر سنة ثمانية عشر وثمانمائة. عشر وثمانمائة او وث... وثمانمائة هجرية طبعا إذن هذا قول هذا الذي عمل هذه الدراسة وهل هذا قول واحد ولا هناك أقوى اخرى تقول بعكس ما قال هذا وطبعا وإن كان هذا القول في الحقيقة مرجوح ليس راجح القول الراجح كما يقول الإمام الصنعاني ذكر في إسبال المطر على قصب السكر قال بأنه ألفه في حال السفر ألفه في حال الصفر طبعا السنة لم يختلفوا معه في السنة يعني 812 ألفه لكن أين ألفه؟ صاحب العمل على النخبة قال ألفه وهو مقيم بمصر الصنعان يقول لا ألفه في حال السفر. ولذلك الصنعان ماذا يقول في قصر السكر في منظومتي. له منظومة على النخبة وله الشرح أيضا يقول وبعد فالنخبة في علم الاثر مختصر يا ذا من مختصر ألفها الحافظ في حال الصفر وهو الشهاب يعني لاحظوا ألفها ها ألفها الحافظ في حال الصفر وهو الشهاب ابن علي بن حجر وكان يقول أحد مشايخنا وهو محمد البقاري وبعضكم يعرفه صاحب اللحية الحمراء مات منذ سنتين أو أكثر يقول كان الحافظ ابن حجر في الصفر مع أبي جعفر تعرفون من أبو جعفر ابو جعفر هو محمد بن أبي حاتم وراقه هذا كان وراقه وكان ملازما لشيخه صفر وحضر فكتب كتبه هو الذي كان يكتب كتبه فكان المشايخ الكبار يكون لهم كاتب يسمى الوراق ويسمى الكاتب الشيخ ويسمى الوراق فهذا بن أبي حاتم كان عنده إيش؟ الوراق كان عنده ملازم لمن؟ للحافظ, للحافظ. فكتبه. فكتبه فيقال كان اذا خطرت له فكره وهو في السفر اذا خطرت له فكره او فائده قام واوقد المصباح اوقد المصباح ها؟ وسجلها عندما تخطر له فكره يقوم ويوقظ المصباح ويسجله الفائده ووراقه نائم لا يوقظه المفروض أن يوقضه ليكتب له تلك الفائدة ولكنه لا يوقضه ولا يخبره بذلك ومرة رأاه يوقض المصباح فقال له يا سيدي لو أيقبتني يعني أنا أقوم بالمهمة فكتبت نيابه عنك فقال له لا ينبغي أن نوقظك في وقت راحتك ولا سيما وانت شاب تحتاج للراحة ولا سيما شاب تحتاج للراحة يعني معنى أنه لا ينام كثيرا كثيرا فاذا لما اذا نام يستحيي ان يوقظه يستحي أن ولذلك انا قلت في منظومه ايضا للنخبه وبعد هذا دفتر وبعد هذا دفتر حال السفر جمعه الحافظ يدعى المختصر وبعد هذا هذا من مطلع ليس هذا المطلع ولكن في البدايه وبعد وبعد هذا وبعد هذا دفتر حال السفر جمعه الحافظ يدعى المختصر وصغه الشيخ الفتى الحدوشي في القصيد قصيد الرائقي المنقوشي المهم الشاهد عندنا ان الحافظ وبعد هذا جمعه جمعه الحافظ يدعى المختصر جمعه يدعى المختصر هذا إذن القول الراجح انه ألفه في حال السفر ها يدعى المختصر <تصفيق> جمعه الحافظ يدعى المختصر وقال أيضا العلامة ابن الوزير العلامة ابن الوزير المتوفى سنة 840 له كتاب اسم مختصر في علم الحديث وهذا معروف ابن الوزير لأن اليمن فيهم عائلتان فيهم عائلة الأمراء وعائلة الوزراء فإذا سمعت ابن الوزير يعلم بأنه إنه لم يكن وزير ولكن من عائلة الوزراء وعندهم عائلة الأمراء والعائلة من الشرفاء طبعا فابن الأمير الصنعاني هذا من الشرفاء وابن الوزير ايضا الصنعاني هذا من الشرفاء له كتاب سماه مختصر في علم الحديث سماه مختصر في علم الحديث فهذا المختصر يعني لخص فيه ماذا؟ كأنه لخص فيه كتب المصطلح وحاول أن يسير على منوال الحافظ بن حجر ولكن ان له ذلك ولكن يقول هناك إن الحافظ بن حجر إن الحافظ بن حجر الحافظ بن علي العسقلاني الشهير بن حجر كتب في صفره إلى مكة المشرفة سنة سبعة عشر وثمانمائة مختصرا بديعا في علوم الحديث فيقول فوقفت عليه وقوف شحيح ضاع في التراب خاتمه شوف ننظر حتى التعبير وقفت عليه وقوف قال وقفت عليه وقوف شحيح ضاع في التراب خاتمه، فوجدته كما قيل لنشوان ابن سعد هذا شاعر وأديب هذا حميري يقول أبلغ العلم وأشفاء هو لأدواء الفؤاد، أبلغ العلم وأشفاء إلى من العلم وأشفاء لأدواء الفؤاد، اختصار في جلاء وبلوغ وبلوغ اختصار في جلاء وبلوغ في مراد. يعني وجد هذا وجد إيش وجد هذا هذا المختصر كما قال نشوان بن سعيد الحيمياني أبلغ العلم وأشفاه شو هو إيش هو أبلغ العلم وأشفاه لادواء الفؤاد ما هو هو أن يكون مختصرا جليا بلغ المراد لأن هناك اختصار في بعض الأحيان يضيع إيش يضيع الأصل ويضيع الفائدة يضيع الأصل ويضيع الفائدة إذن على هذا نقول بأن الحافظ بن حجر ألف كتابه نخبة الفكر وهو من الكتب التي رضيها وقال بأنه كان من الكتب التي أرضى عنها ذكر منها نخبة الفكر إذن فهمنا هذا إذن من يذكر لنا بعض الكتب التي ألفت في حال الصفر وقد سبقا ذكرنا لكم هذا هناك كتب ألفت في حال الصفر أذكر منها زاد أول كتاب الف في حال الصفر يعني الذي ذكرنا لكم سابقا زاد المعد في هدي خير العباد هذا في الصفر وهو الذي يقول في مقدمته كما ذكر في الأول كتاب يقول بأن هذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له ادنى الى إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسيرته وهديه اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاه التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر للإقامة مع تعليقها في حال السفر للإقامة والقلب بكل واد منه شعبه والهمة قد تفرقت شذر مظر قال العلماء ثم قالوا الكتاب مفقود ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوما غير موجود. فقالوا هذا اعتذار وهذه المعلمة التي ألفها والموسوعة الكبيرة في ست مجلدات أبدع فيها وأتى بـ بـ بـ بما لم يأت به غيره رغم أنه كان بعيدا عن مكتبته. ورغم أنه لم يكن معه عالم يناقشه ويسأله ويرجع إليه فقالوا إذن هذه معجزة من معجزات أو كرامة من الكرامات ألفه في حال الصفر زاد المعد إذن زاد المعد لم يكن معه كتب ولم يكن معه المكتبة الشاملة ولم يكن معه الحاسوب ولم يكن معه الهاتف اللي فيها كتب أو شيء هذا القبل إنما من حفظه فسبحان الله أذكر أن شيخنا الشيخ العلامة باه محمد فال قال في زمان السلف كانت الوسائل قليلة والعلم كثيرا وفي زماننا كثرت الوسائل وقل العلم وهي كلمة رائعة في زماننا كثره الوسائل وقل العلم وفي زمن السلف ماذا كان؟ كانت الوسائل قليلة الواحد يبحث على الكتاب ما هي وما لونه يصل إليه الآن النهضة العلمية تحركت أي كتاب تريده تذهب إلى الحاسوب تذهب إلى شيخ الشيوخ جوجل ويخرج لك الآلاف من الكتب المكتب الشامله يعني معظمهم يرجعون إليها ومع ذلك قال الوسائل كثرت وقل ماذا قل الطلب قل الطلب حتى إذا طلب الإنسان العلم يطلب العلم لأجل الشهادة يطلب العلم لأجل العمل وهو القائل ايضا هو الذي قال لنا كان العلم يطلب للعمل فاصبح يطلب الان للعمل كان العلم يطلب للعمل معنى انه كان يطلب أن ان يعمل به الانسان ان يعبد به ان يعمل الاخره اصبح الان يطلب لماذا لعمل الدنيا للكسب ليحصل على الشهاده ليحصل على الشهاده اذن فالكتاب الاول وهذا يسميه العلماء الكتاب المعجزه الفه في حال السفر غريب ما عنده مراجع ولا عنده انش ولا عنده شيوخ يرجع اليهم يناقشهم يسالهم فاذا هذا الشيء ان دل على شيء فانما يدل على ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى اتى بما لم يات به الاوائل اذا كان هذا تلميذه وهذا حسن من حسناته فكيف بباقي التلاميذ ولذلك قالوا من ينظر الى كتب العقيدة وإلى كتب الرجال يجد أن الذين ينقلون, ينقلون في علم الحديث وفي علم الرجال مصحفهم كتب شيخ الإسلام تيميه كيف ذلك؟ المزي أليس هو تلميذ لشيخ الإسلام تيميه الذهبي أليس هو تلميذ لشيخ الإسلام تيميه ابن القيم أليس هو تلميذ لابن تيمية؟ ابن كثير أليس هو تلميذ لابن تيمية؟ وهكذا أئمة كبار في علم الحديث فلهم كتب في علم الحديث ومع ذلك هم تلاميذ لمن تخرجوا من مدرسة الشيخ الإسلام من تيمية الذي أصبحنا الآن ان الواحد إذا استشهد بشيخ الإسلام من تيمية تقوم القيامة العلمانيون قبحهم الله ولعنهم الله واحد يقول له تأتينا بشيخ الإسلام يسأل يا يا لا لا سبحان الله سبحان الله يعني كارثة الكوارث الواحد يسب الرسول ويلعن الرسول لا أحد يتكلم ويأتي تأتي الخنازير والكلام يعني تدافع عنه لكن عندما يطعن في الرسول شيء من هذا القبل لا أحد يعني لا النبي عليه الصلاة لا لا بواكية له فالله المستعان فاذا ابن القيم رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب في حال السفر الكتاب الثالث هو كتاب الإمام أبو عبد الله جمال الدين محمد بن مالك الطائي الاندلسي الأندلوسي من هو؟ المعروف والمشهور ببن مالك ألف لانية الأفعال في حال الصفر في حال الصفر كذلك تعرفون أيضا وهذا لم يتأفعل كل طلبة العلم ضروري يمرون على هذا على هذا الكتاب وكذلك ملحة الإعراب كلكم تعرفونها. ألفها الإمام الأديب أبو محمد القاسم ها الحريري. ألفا ملحة الإعراب. أين ألفها؟ ألفها في الصفر أيضا. ألفها في الصفر. الخامس الكتاب الخامس الذي ألف في الصفر أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي اليوسي هذا فقيه مالكي أديب وكانوا ينعتونه وينعت بغزال عصري بغزال عصري ألف كتاب سماه كتاب المحاضرات في الأدب واللغة واللغة كتاب المحاضرات في الأدب واللغة هذا الكتاب معروف هذا أين الفه أيضا الفه في الصفر والذي يشبه ابن القيم أحد الشناقطه محمد ولد محمد سالم المجلسي هذا الشنقيطي ألف 21 مجلدا في الصفر وهو يتبع الإبيل ألف 21 مجلدا في الصفر وهو يتبع الإبيل سبع مجلدات خاصة بالتفسير وسماه الريان في تفسير القرآن ويقع في سبع مجلدات ضخام جدا الريان في تفسير القرآن إذن هذه السبعة والسبع مجلدات أخرى في شرح أحاديث صحيح البخاري وسماه النهر النهر الجاري على شرح صحيح البخاري النهر الجاري على شرح صحيح البخاري ويقع أيضا في سبع مجلدات ضخمة بخط دقيق سبع مجلدات أيضا ضخمة وأيضا هذه أربعة عشر كتاب صحيح الواحد ااا الواحد سبع مجلدات أخرى في شرح مختصر خليل وسماه لوامع الدرر في هاتكي استار المختصر في الفقه مختصر الشيخ الخليل مختصر خليل ويقع أيضا في سبع مجلدات ويقال بأنه انتهى من تأليفه قبل وفاته بثلاثين سنة عندما انتهى من تأليفه بقي ثلاثين سنة فمات رحمه الله تعالى وقد سمعت من بعض المشايخين من أهل شنقيط ان كتبه الثلاث اللمع أو اللوامع والريان والنهر اللوامع شوف اللوامع الريان يعني الواحد إذا كان عطشان ها وريان والنهر انظر حتى الأسماء مكث في تأليفها إحدى وعشرين سنة قالوا إذن لكل جزء سنة مكث في تأليف هذه الأجزاء كم 21 سنة إذن كم جعل لكل جزء سنة ويقال على أنه ابتدأه في العقد السادس من القرن الثالث الهجري وعطى سنة لكل جزء كل جزء لأن المجموع 21 سنة ويقال أول ما بدأ به من هذه المؤلفة الثلاث لوامع الدرار والغريب أنه كتبها كلها بيمينه ولم يكلف طالبا أنتم تعلمون أن كتاب مقدمة علم الحديث لابن الصلاح كانت إملاءا ولذلك ليس فيها ترطيب كترطيب النخبة بينما هو كان يكتب كان يكتب بخط يدي وكان جيد الخط وكان صحيح الخط وطبعا الشناقطة أول شيء يتعلمون الخط عندهم خاص دروس في تعليم الخط ولا زالت بعض النسخ من هذه الكتب موجودة بخطه عند بعض احفاده ولذلك كثير من علماء وأدباء زمانه مدحو كتابه وكتبه هذه قالوا ما مات من ابقى اللوامع بعده والنهر يجري تستهل سحابه الذي ترك هذه الكتب يعتبر ميتا لا يعتبر ميتا انتم تعلمون يقولون ميت ولم يقبر ميت ولم يقبر ولا من الجوزي يقول الكتاب هو الولد المخلد الولد المخلد أو علم ينتفع به في الحديث الصحيح ولهذا قالوا مات ولم يقبر يعني مات ولم يقبر كيف مات ولم يقبر قالوا من, يعني من كان لا يفعل الخير وليس له ذكر عنده بنات فقط وغالبا الأب يذكر بأولاده ولا يذكر ببناتهم غالبا او لم يفعل خيرا يقول فلان فعل كذا جزا الله خيرا او يقولون حي وقد قبر حي وقد قبر اذا فعل خيرا او ترك علما او ورث علما او ترك طلبا لا يزالون يذكرونه فلذلك يعني اسمه يذكر اسمه يذكر فيترحم عليه الناس فذلك قالوا ما مات من أبقى اللوامع بعده والنهر يجري تستهل سحابه ولا بحره الريان يحيي وحده يشفي غليل ذوي الغليل شرابه فإذن هذه الكتب الثلاث التي تركها هي كتب كما قال العلماء يعني أبدع فيها اسمه هذا المجلسي معروف هو مشهور بالمجلسي معروف بالمجلسي وله مؤلفات أخرى شرح اسمه محمد ولد محمد سالم المجلسي الشناقة كلهم مالكية شنقيطي وله أيضا شرح على الأخضار وله له كتب كثيرة ومدح مؤلفاته عندما مات, عندما مات رحمه الله تقلوا بالنهر الجاري غدا لنبينا لفي النهر الجاري جنت در ناظرة يعني قصيدة طويلة يمدحو يمدحون كتبه يمدحون كتبه حتى قال بعضهم فزره إن شئت تبصر كل ما عجب بين اللوامع والريان والنهر هذا من الكتب التي ألفت في الصفر كذلك يقال إن ابن عاشر بدأ في نظم المرشد المعين او في طريقه الى الحج وقالوا بأن البداية كانت من باب الحج وفهموا هذا من قوله وإن تريد ترطيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمع، فقالوا معنى أنه ألفه في حال السفر كذا قيل وقد قال هذا بعضهم لما قرأوا ولسيما عندما قرأوا وإن تريد ترطيب حجك اسمعا بيانه والذين منك استجمع فقالوا إذن هو ألفه فين ألفه في حال الصفر وإمن ذكروا أيضا أنه ألف في حال الصفر الحافظ الآديب الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المشهور بابن آج الروم بدأت أليفة مقدمة بماذا بمقدمة ابن آج الروم وهو في الصفر اللفاء وهو في الصفر اللفاء وهو في الصفر وقالوا بأنه بدأ كتابتها في الحرم المكي تجاه ميزاب الكعبة تجاه ميزاب الكعبة واضح؟ طيب إذن فيكون المجموع كم؟ ثمانية, ثمانية. لا ثمانية. يكون المجموع سبعة الأول زاد المعاد الحافظ من القيم دي ثم دي نخبة, نخبة. آه نخبة لا خلي النخبة هي الأخيرة ثاني لم يتلأفعل الثالث ملحة الإعراب. الإعراب الرابع كتاب المحاضرات كتاب محاضرات السادس, السادس كتب المجلسي كتب المجلسي ثلاثة إذن لا هذه السادس السابع بن عاشر الثامن ها. من الآن التاسع التاسع نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الفها في ماذا؟ الفها في السفر. ومع ذلك كان هذا المتنوم الأجمري وأفضل ما صنف في علم الأثر رغم أنه إيش؟ رغم أنه كان في حال السفر لم يكن معه المؤلفات لأنهم قالوا كما قال الحافظ كمال الدين شموني الشموني بتشديد الشين وضمها والمين مضمومة مخففة والنون مشددة مكسورة الشموني قال في منظومته المسمات نتيجه النظر نتيجه النظر في نخبة الفكر نتيزة النظر في نخبة الفكر قال وبعد فعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الاثر يعني رغم أنها في سفر قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم <تصفيق> شمعت أنواع من العلم وقربت القصي البعيد للفهم ولهذا يقول شرف الدين يحيى بن محمد بن سعيد القاهر الشافعي له منظومة اسمها نظمة الدرر لنخبة الفكر نظمة الدرر لنخبة الفكر لما سلكت مسلك التحديث وخادما قد سرت للحديث رأيت أن أشرع في نظام نخبة فكر الحافظ الإمامي نخبة فكري الحافظ الإمامي وكذلك قال آخر لذا كما قد نهج الصناعة وصنفوها كتبا مشاعة شوف لاحظ هذا يصف لنا كأنه يصف لنا كتاب النخبة والخدمات التي وجدت حول النخبة التي قاموا بها والأعمال التي كانت على النخبة قال فمن بسيط ووسيط مختصر ومن وجيز شامل أو مقتصر وحبذ النخبة لابن حجري فيها المهم من علوم الأثر يعني معنى هناك من بسطها ووسطها واختصرها ومنها الوجيز ومنها الشامل ومنها المقتصر ثم قال فإنها لباب هذا الباب اللباب لباب الشيء يعني مخه وإخلاء يعني الشيء المخلص والمستخلص منه والمنتقى منه فإنها لباب هذا الباب لطالبه من أولي الألباب لكنه أوجز حتى أعجز يعني أتى به وجيزا لكنه أعجز وأنجز البذل بها فأوعز إذ هي حظ المبتدي وكيف له وكلنا ذلك الرجل إذا هي حظ المبتدي وكيف له يعي ويدري نثره ومقفله كيف يعرف نثره ومقفله لأجل هذا لأجل ذا نظمتها في عقد مستوفيا لها جميعا جادي يعني قال لما رأى هذه الفوائد الكثيرة التي ضمها هذا المختصر نظمها ليسهل حفظها على الطلبة مع مزيد وتصرف كثير لنكتة يعرف ذلك البصر يعني زاد بعض الفوائد التي لا بد منها كما انه ايضا لخص بعض الفوائد التي ينبغي أن تكون ملخصه حتى لا يطول الكتاب على الطالب وقال آخر علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو الى الاثر نارا على علم تعرفون نار على علم نار العلم هو الجبل تكون عليه النار ولذلك يقول هو اشهر من نار على علم أشهر من نار على علم فلذلك قال علم الحديث غدا في نخبة الفكر نار على, نار على علم يدعو أولي الأثر يعني كأنه نار على علم نار على جبل يدعو أولي الأثر وقال آخر أبدعت يا حبر في كل الفنون بما صنفت في العلم من بسط ومختصر لأنه هو المنظومة أو المنصورة هو عنده المنصورة ولكنهم نصرها اختصر فيها علم الحديث حتى أصبح فيه مفردا. فقال علم الحديث به أصبحت منفرداً وللأنام قد أبرزت من غرري لقد جلوت عروس الحسن مبتكرة فما أتيت به من نخبة الفكر هذه كلها فيما يتعلق التي أو المنظومات التي كتبت حول هذا المتن وهو نخبة الفكر لكن يبقى السؤال ماذا تعني كلمة النخبة عند أهل اللغة؟ ماذا تعني كلمة النخبة عند أهل اللغة؟ لأن النخبة الجواب أن يقال النخبة مستفان النخبه بالضم النخبه بالضم فعلة فعلة بمعنى المفعول يعني معنى أي ما ينتخب ويختار النخبة بالضم فعلة فعلة بمعنى إيش؟ بمعنى المفعول أي ما ينتخب ويختار كأنه قال المختار والمنتخب من كلام أهل الأثر المختار والمنتخب من كلام أهل الأثر فهو اختار وانتخب وانتقى عيون الأثر ونخب الأثر النخبة هو الشيء المختار والمنتقى واضح هذا طيب اذا فينا هذا نخبه ماذا تعني كلمه الفكر الفكر طبعا الفكر كما قال اهل العلم جمع الفكر جمعوا ايش فكر, فكر. لأن, الفك الفكر لان الفكر مفرده الفكر كيف فكر. فكر اما فكر جمع ما المراد بها نخوه الفكر وتردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني أو ترطيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى المطلوب يكون علما أو يكون ظناً فتردد القلب بالنظر يفكر تردد القلب بالنظر يفكر ويتدبر إيش ويتدبر ويطلب المعاني كأنه يرتب أمور في الذهن ليتوصل إلى ماذا ليتوصل إلى مطلوب يكون علما أو يكون ظنا ما يصل إليه إما أن يكون علما وإما أن يكون ظنا تعمل يا إبراهيم تعمل خاطرك في الشيء تعمل خاطرك في الشيء فيقال له الفكر والفكر والكسر قال فهذا إذن تردد القلب بالنظر وتدبره لطلب المعاني ماذا يقال له هذا؟ يقال له فكر أو التفكير عبارة عن سلسلة من النشاطات التي يقوم بها الدماغ عند المناطق هذا هو التفكير فالفكر وينشئت أقول كما يقول المناطق الفكر ما هو عند المناطق حركة النفس في المعقولات حركة النفس في المعقولات فعندهم الفكر هو حركة أشي حركة النفس في المعقولات ذكرت لكم بيتا لي بعض الشناقطه وهم من الحفو وما قريبه من باغيه الحف قالوا الفكر سير النفس فيما يعقل سير النفس ما يعقل فيما يعقل يعني معناه انه يمئ النظر ويفكر ويرطب ها اي نعم الفكر سير النفس فيما يعقلوا وسيرها في غيره تحتل معنى أنه يفكر في هذا هذا هو فيما يتعلق بالنخضة أما وهناك يعني حتى لا نتوسع أكثر هناك من اعتنى كثيرا بنظم هذا المتن نظما جيدا وتتبعتهم وهم أكثر من عشرين عالما نظموها وأما الشروح لا يكاد يحصر كم من شارح لها وأما المختصرين وإن كانوا قلة لكنهم أيضا لا يستهان بهم وأما المحشون الذين حشوا عليها فهم كثر أيضا وأحسن شرح هو شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر وهناك شروح أخرى كثيرة فيما يتعلق بهذه النخبة سواء كان قديما أو حديثا أيضا عليها شروح كثيرة حديثا ومن أعجبهم وأفضلهم وشرح الخضير هذا أحسنهم كذلك عمر مقبل وكذلك شرح شيخنا طارق بن عوض الله وهناك شروح أخرى وهي كلها مهمة إن شاء الله ونحن سنحاول بإذن الله عز وجل أن نبدأ في الدرس القادم في المتن مباشرة ونقف مع كلمة قال الشيخ الإمام العلامة الرحلة فريد الضهري ووحيد العصري شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني فسح الله في مدته واسكنه بحبوحة جنته الحمد لله الذي لم يزل قديرا عالما وينبغي أن يكون المتن محفوظا إن شاء الله لأننا سنقف مع إن المتن إن شاء الله سهل جدا هذه المقدمة كانت لابد منها كانت مهمة وضرورية والذي يأتي إن شاء الله معظمه قد مر ومعظمه معلوم لديكم وسنقسم الحديث من حيث الوصول ومن حيث العمل ونذكر ما قال العلماء في هذه التقاسيم ونذكر تعريف كل نوع إن شاء الله تبارك وتعالى بدءا بالمتواتر وبأنواعه سواء كان المعنوي أو اللفظي أو الشبيه بالمعنوي ثم أيضاً الأحاد ونذكر أنواعه ثم ايضا نذكر شروط الحديث الصحيح وهذه الشروط تسلم أو لا تسلم كما نذكر إن شاء الله ايضا أشياء في الحقيقة كل من شرح يقف يعني يقلد ما قيل وهناك قل من نبه على بعض الأخطاء تتعلق بالتعارف تركوها كما هي وبعضها نبه عليها وإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته